قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني, ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجينا ومن معه في الفلك المشحون ثم أضرطنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون واتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين 121-وجنات وعيون 122-إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 123-قالوا سواء علينا أوعطت أم لم تكن من الواعظين.